لما يستمر صف اخوه دون تعكير ونادرا ما يتآخى اثنان دون تكدير اما عن اختلاف الاراء او عن بشايه الاعداء وقد حصل لصاحبين ما يحصل لغيرهما من الاصدقاء قلبك حزينا صدري هل طاب قلبك ان اضل حزينا صدري يجيش مدامعي يجرينا هل طاب قلبك أن وتقيب عن وجه ابتسامة سعاده وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا ماذا جنعي ماذا جنعي ماذا, جلين ماذا جلين وتمدري كأسا حوت غسلينا. ت سهما صاربا وتركتني وحسرته طعينا وتركتني وحسرته طعينا أي ضاق أضل حزينا صدري يجيش مدامعي يجري وتغيب عن وجه ابتسامة سعده وابيت متسوف الفؤاد مهينا وأبي تمكسوف الفؤاد مهينا أسقيك من عمر المحبة دائما فتخبر البغض اللعين دفينا أهديك زهارا تضوع عطرها فتمد لي بإزائها سكينا Słyszeliśmy o tym, co dzieje się w tym kraju. Słyszeliśmy وجسر ما حابتي وتركتني بين الهموم بين الهموم بين الهموم رهينا قارق <تصفيق> قلبك أن أضل حزينا صدري يجيش مدامعي يجرينا وتغيب عن واجهبت سامة سعده وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا أجتوا على رذبي فأرتشف الأسى وأموت قهرا أشتهد تكفينا في القلب وتفتدي تقضي على جسدي بما يأتينا أجفو على أكدي فأمتشيك الأسى, الأسى وأموت قبرا أشتريك تكفينا في القلب آلام تموت وتفتدي تقضي على جسدي بما يأتينا لكن عزائي أنني أنا من جنى لكن عزائي أنني أنا من جنى لكن عزائي أنني أنا من جنى إن قد تخذتك صاحبا وخدينا هل طاب قلبك أن اضل حزين صدري يجيش مدامعي يجرينا هل طاب قلبك أن اضل حزينا صدري يجيش مدامعي يجرينا واتغيب عن وجنبي بتسامه زعده وابيت مكسوف الفؤاد مهينا وأبيت مكسوف الفؤاد مهينا هل قاب قلبك أن أضل حزينا؟